أمولات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم في سورة الأنعام مجموعة تصورات ومزاعم وتقاليد كانت تصبغ وجه المجتمع العربي في الجاهلية وهنا تتصدى السورة في سياق قرآني طويل في سورة مكية طويلة للقضاء عليها وإبطالها ما هي؟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 فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الأنعام هي سورة التوحيد سورة جاءت تقرر عقائد التوحيد وتحارب معتقدات الشرك ومزاعم الوثنيين الذين حرموا كثيرا مما أحل الله من الزروع ومن الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم آلهتهم وأصنامهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وزينت لهم شياطينهم قتل أولادهم فقتلوهم وزينت لهم كثيرا من الأباطيل فاتبعوها واتبعوا خطوات الشيطان فيها فحرموا كثيرا من الزروع وحرموا كثيرا من الأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزوادنا وإن يكن ميتة يعني فهم فيه شركاء بعضه يجعلها خاصة للذكور وليس للإناث نصيب فيها وإذا ماتت يكون الجميع فيها شركاء يعني خرافات ما أنزل الله بها من سلطان لا يصدقها عقل ولا يأتي بها نقل ومع هذا فعلوها وكما قال الله تعالى كما ورد عن ابن عباس قال من أراد أن يعرف ضلالة العرب في جاهلياتهم فليقرأ قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزق الله افتراء على الله قد يضلوا وما كانوا مهتدين قتلوا أولادهم استحلوا الحرام بل هو من أكبر المحرمات القتل في نفسه جريمة فكيف إذا كان قتل طفل بريء نفسا زكية وكيف إذا كان هذا ابن الإنسان يقتل ابنه المفروض هو يدافع عنه ويفديه بروحه يقتله قد, قتل سفه قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله حل أحلوا الحرام وحرموا الحلال افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ثم قال الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات بعد أن بين ضلالة العرب وسفههم وقلة عقلهم بيّن الحقائق التي جاء بها الإسلام وكما ذكرنا في درس سابق عن سيدنا عمر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ولذلك يجب نعرف ضلالة العرب وكيف أحل الحرام وأحرم الحلال نعرف ماذا جاء به الإسلام من هدى ونور وإصلاح للحياة قل هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات جنات جنات العنب حدائق العنب منها معروشات مسقوفة وغير معروشات أن العنب منه ما هو معلق في الأشجار ومنه ما يظهر يعني لا, لا يحتاج إلى شجر ويظهر على الأرض والله تعالى يقول هو الذي أنشى يعني هذا خلق الله ممكن واحد يقول لك الله يا أخي إحنا اللي بنعمل الجناين مش ربنا اللي بيعملها وإحنا اللي بنعمل لها العريش وهذه الأشياء فكيف يقوله هو الذي أنشأ جنات ولكن إذا كنت أنت التي تعمل الحديقة وتنشئها فمن الذي أنشأك ومن الذي خلق؟ ومن الذي أعطاك القوة ومن الذي أعطاك العقل ومن الذي علمك ما لم تكن تعلم من الله؟ الله فالله هو الفاعل في الحقيقة ثم من الذي خلق الأرض وهيأها للزرع وهيأها للغرس لو كانت الأرض كلها فضة أو ذهبا كان يش تنفع للغرس ولا للزرع الناس مش هيكلوا الفضة والذهب هو الذي دعن لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ومن الذي خلق البذرة التي تبذر في الأرض فتأتي بعد ذلك بثمرة من اللي عمل هذا الله سبحانه ومن الذي هيئه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 ما ومن الذي هي له الحرارة من الشمس من الذي خلق الشمس وسخرها وتظن الجنات والزرع والنخل وهذه الأشياء ينبت وينمو وحده ده محتاج إلى أشياء كثيرة جدا من الضياء والهواء والحرارة والماء والغذاء و وما يمتصه من الأرض وما يأخذه من الشمس وما من الهيئة ده كله ونذلك استحق أن يقول وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله كما قال في سورة ياسين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا إحنا لأحييناها ونحن الذين أخرجنا منها حباً فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثماره وما عملته أيديهم مش إذا اللي عملت دي ما عملته أيديه إنما عملته يد الله أفلا يشكرون ليأكلوا من ثماره ومعاملته أيديهم كما قال تعالى في نفس السورة سورة ياسين أو يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون الأنعام البقر والغنم والإبل وهذه الأشياء من ال عملها عملتها يد الله مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ما وذللناها لهم الطفل يسحب الجمل أو يسحب الثور ويمشي وراه من اللي ذلل هذا الله والذي ذلل الحيوان الضخم لما يصور الجمل ده ما حد أشياء دام لما يصور يهيد فإنما الله ذلله وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فالله هو الذي خلق هذه الجنات وأنشأها والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوا طعم مختلف هذا حلو وهذا حامض وهذا مر وهذا يعني أنواع مختلفة مختلفا أكله كما قال تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل الأرض واحدة والمالك واحد والبستاني واحد والزارع واحد والمية واحدة ومع هذا نفضل بعضها على بعض في الأكل هذا من آيات الله عز وجل والنخل والزرع مختلفا أكل والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه تجد أشياء بعضها أشياء متفردة في صفتها في لونها في رائحتها في طعمها والنخل والزرع مختلفا أكل والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثماره إذا أثمر وآتوا حقه يوم الحصاب في سورة مرت في سورة الأنعام نفسها يقول انظروا إلى ثماره إذا أثمر وينعه برضو الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه يقول لك انظروا تمتعوا بالنظر إلى الثمر اليانع تحرمون أنفسكم من هذه المشاهد الجميلة يمكن لو شفتوها في لوحة تقولوا ياه ما أجمل هذه اللوحة التي رسمها هذا الرسام. طب شوفها على الطبيعة كما قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون القطيع من الغنم والضأن والمعز والإبل والبقر يعني هو سارح به وهو جايبه حين تريحون وحين لكم فيها جمال سوفوا في القرآن يعني يلفت أنظارنا إلى هذه المعاني أنك تهتم بالجانب الجمالي ما تكونش متبلد الحس انظر هذه صنع الله الذي أتقن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلق الأديب المنفلوطي من الأدباء المعروفين والتي يقرأون الناس والشباب أول ما يبدأون القراءة يقرؤون في المنفلوطي النظرات والعبارات ومجدولين وسبيل التاج وهذه الأشياء المفروض يقول لك الشاعر يرى الجمال في كل شيء في الشمس إذا طلعت وفي القمر إذا بزغ وفي الصبح إذا تبدى وفي الليل إذا سجى وفي كذا وفي كذا لكن الشاعر المفروض أنه عنده إحساس زائد يحس بالجمال في كل شيء جاءت الآيات السابقة لتحرر عقائد التوحيد وحشدت الآيات من خلال السياق القرآني مشاهد كانت منتشرة في الجاهلية ومنها قتل الأولاد بغير حق وتحريم الحلال وإباحة الحرام وافتراء على الله عز وجل ويصل السياق القرآني ليتحدث عن الجمالية في إنشاء الحدائق الجميلة بإذن الله من خلال اختلاف الأشجار والأنواع فيلفت القرآن الكريم أنظارنا بأنه تم بالجانب الجمالي في إنشاء تلك الحدائق وللحديث بقية مع تأملات قرآنية